بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض قَالَها وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدّ يَوْمَئِذِي يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا آمَالَهُمْ يَوْمَئِذِي يَصْدُرُ سوء الشتت لي ما لهم فمن يعمل مس قال ذا خير يرى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ